Kata mereka: Bela, sudah jadi, kita nazar, jadi kita berkhianat, dan kita katakan apa yang Allah turunkan, tiada yang kau lihat kecuali dalam kekeliruan yang besar. Kata mereka: Jika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 Walaupun mereka yang sebelumnya telah berkhianat, bagaimana mereka boleh menjadi penipu? Atau mereka tidak melihat burung yang terbang di atas mereka? Dia mengambil apa yang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 Qul huwa الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين Qul إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فَلَن نَّرَاهُ زُلْفَةً سِيءَت وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِي أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قل هو الرحمن وَمَن نَبِيهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَن هُوَ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ قُل أَرَأَيْتُمْ إِن أَصْبَحَ مَا أُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكنَ بِمَا إِمَّا